وَأَنَّ الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فَسَيَرَى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصالا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا وليحلفن إن أردنا إلا الحسنانا والله يشهد إنهم لكاذبون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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ولضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار به فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا علي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمنون بالمعروف ونهون عن المنكر ونهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. اللهم لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زوروا موقعنا على دبلي وخير الدعاء وخير